بسم الله الرحمن الرحيم انزلنا الامر تلك ايات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا ان اوحينا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر, وبشر الذين امنوا لهم قدما صديق عند ربهم قال إن كافروا إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمور ما من شفيع إلا من بعد إدنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزيه سيجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمقصد، والذين كفروا لهم شرٌ من حميم وعذاب أليم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء أو والقمر نورا وفجره.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 وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات من قوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وربو بالحياة الدنيا وقما أنو وقما أنو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوعون ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم في تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم.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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أو, أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا اشْفَاهُ اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ وَمَرَّتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لِيَتَذَكَّرَ كذلك زين للمُسرفين ما كانوا يعملون، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المُجنيين، ثم جعلناكم خلاص. إِذْ سَأَلُوا عَن من بَادِهِ مِنَّا انظُرْتَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبْقَى قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِقَاءِ نَفْسِي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 لا تُنَبِّئُونَ الله بما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ الْعَالِمُ إلَّا أُمَّتَهُ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِرْوَبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ يَخُوضُ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم, لهم مَّكْرُوهٌ فِي آيَاتِ رَبِّهِمْ قُلْ الله أسرع إِنَّ اللَّهَ أَسْمَعُ مَكْرًا إِنَّهُ سُنَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكُونُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في فرخ وجرين بهم وجرين به بريح قريبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاهم وجاهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا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 متع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا سماء إنزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا نيلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدة كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهضهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَتُمُّ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَيَّ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا, إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وظن انهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، فقل أ فلا تتقولون، فذالك الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إن ربنا لفأنه تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فشقو أنهم أنهم لا يؤمنون.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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إن ظننا لا يظلم من الفض شئ إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القراء أن يفترضوا لمناه ولكن ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم كذبوا كذلك كذب الذين من قبرهم فاضر فاضر كن فكان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بالمُصِرِّينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَصْنَعُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضُ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 أجلهم فلا يستأخرون، فلا يستأخرون ساعته، ولا يستخدون. قل أرأيت إن آتاه عذاب بياتنا أو نهرا ماذا يستعجل؟ ماذا يستعجل منه المجدين؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي, وربي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس قدر اذا ت빈 لافتدت في واثر ندامه لن ما راه العذاب وقضي بينهم بالقصط وقضي بينهم فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللله أذل لكم أم على الله تفترون؟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 وما تكون في شأن وما تثلو منه من قران ولا تعملون ولا تعملون عملا الا كنا عليكم شهودا اذ فيضون فيه وما يعزب عن ربك من مصقان ذرة في الارض ولا في السماء ولا ولا اصغر من ذلك ولا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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحظنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم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 قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفيحون متاعون في الدنيا ثم إلينا ما وجههم ثم نذقهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي يَا قَوْمِ إِن كَانَتْ ضَرَّ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْتَزِلُوا عَن شُرَكَاءِ اللَّهِ إِنَّكُم مَّلاَكٌ وَشُرَكَاءُكُمْ مَّا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 فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قدوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فجعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا, قالوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يَفْهَمُ السَّاحِرُونَ قَالُوا جئتنا قلت عما وجدنا عما وجدنا عليه اباء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عنين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُمْ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا دجية من قومه على خوف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 علي توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنه لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أتبوء آل قومكم بمسرّ بيوتهم وجعلو وجعلو بيوتكم قبلاه وقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا ظلم سالا أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنون حتى يروا عذاب الامين قال قد اجبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم في العون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب اليم فلولا كانت قويه امنت فنفعها فنفعا ايمانها الا قوم يونس إلا قوم يونس لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَتَأْمُرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا ظر ما ذات السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل يتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فاتظرون إني معكم من المتظنين ثم نجِّر رسلاً ثم نجِّر رسلاً والذين آمنوا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 ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضروك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين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 عليك وصبر، وصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.